بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَام مِيم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وَعَلَى ابْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمِنَ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 Allah, innahum humu al-mufsidun, walaikillaa yashuuron. Waidaqilalhum aminu kama aman al-nasuqaloo. Qaloo, anu aminu kama aman al-sufah. إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون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 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعك حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم Shuufi, wa idza azlam alaihim kawu, walau sha Allah la zahab bismaghim wa abusarhim, innallah ala kull shayin qadil, ya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 بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض هؤلاء هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ويقطعون ما امر الله به اي يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون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 saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Dan Adam mengajar nama-nama semuanya, lalu dia memperlihatkan kepada para malaikat, بؤني باسماءها اولى فقال ان بؤني باسماءها اولى ان كنتم صادقين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 أسماءهم قال قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون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 نت وكل منها رغداً وكل منها رغداً حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة من الظالمين.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 يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنَّكُمْ تَخْشَوْنَ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 ولا bantakan الحق بالباطل walikUND الحق ambil itu diper kavis dan anda tahu danWhenoha SAAM danahus dan hok Ashut dan وَتَنَسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وأني فضلتكم وأني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 وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذابِ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثلاثة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 بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وعزلنا عليكم المن و السلوى من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا سهم يظلمون وإذ كلنا دخلوا هذه القرية تفكروا منها حيث شتم رغدو ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فأنزلنا على الذين ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يفسقون